نواقد الإسلام الشرك هل أشرك هو رجل ناحية العلم كذا لكن نواقد الإسلام أولا أشرك بالله السحر هل هذا أشرك لا هو لكن ليس بقبل قلبه هكذا طيب الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر الدين جاء لسعادة البشر هل الإعراض عن العلم يكون ناقدا للإسلام يغفر من أعرض عن العلم يغفر هل هذا ناقض؟ لا طبعا لا يسمى، لا طيب، يعني ما ينفعش أن نقول عني ناقض من نواقض الإسلام يعني وإن لكن أنت حتكفر يعني في بلادنا لا يعرفون عن العلم شيئا في كتاب ناقد الاسلام كذلك انه من اعرض عن العلم بالكليه طيب لن ننتظر في هذا ننتظر يكون ناقدا من نواقد الاسلام طب ننتظر حتى اراجع ذلك انتظر حتى نراجع ذلك طيب الدين قلنا جاء لسعاده البشر في الدنيا والاخره وسعاده البشر الله يكرم برضو هنتظر ان شاء الله ننتظر حتى اراجع الدين جاء لسعاده البشر في الدنيا والاخره وسعاده البشر تكون في جلب المصالح لهم وفي درء المفاسد عنهم قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحيينه حياه طيبه ولنجزيانهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون طيب الدين مبني على المصالح وعلى المفاسد وعلى درء المفاسد مبني على جلب المصالح وعلى درء المفاسد المصالح جمع مصلحة والمصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع سبحانه وتعالى لعباده لحفظ أديانهم وعقولهم وأموالهم ونفلهم وأنفسهم تكلمنا في الدرس السابق عن المصالح المرسلة سبحانه وتعالى امगे المصلحه هي المنفعه التي قصدها الشارع سبحانه وتعالى لعباده لحفظ اديانهم او لحفظ الدين فقط لحفظ الدين والعقل والمال والنسل والنفس ان الدين عند الله الاسلام مش هنجمعها نقول ايه لحفظ الدين والعقل والمال والنسل والانفس او النفس تمام ولا خلاف في ذلك بين الملل والاراء السابقه في كون المصلحه اتت للحفاظ على هذه الخمس اللي هي الدين والعقل والمال والنسل والنفس ويتسمى بالكليات الخمس نعم الادله على اعتبار الشريعه للمصلحه قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي طيب الله عز وجل امر بالعدل وهو شهاده ان لا اله الا الله كلمه التوحيد انقياد الانسان لربه عز وجل فيه مصلحه لم لم شرف القلب فيه مصلحه الاحسان ان تعبد الله كانك تراه اعطاء ذي القربه ايضا كذلك فيه من المصالح نهى عن المفاسد الفحشاء وهي الزنا وعن جميع المنكرات وعن الضغى وهو التعدي طيب وكذلك ايضا في الاحكام الشرعيه جاءت ايضا لمصلحه المكلفين تمام فما من امر ولا نهي في الشرع الا لحفظ الكليات الخمس التي مر ذكرها الدين جاء لسعاده البشر هل البشر تخرج الجن هل البشر هل لفظه البشر هذه تخرج الجن ها لماذا يا شيخ ابراهيم لماذا يا عم السيف هل الجن بشر هل الجن بشر هل الجن بشر, هل الجن بشر؟ عفوا هل الجن بشر البشر كلمه اللهس اللفظ البشر هل الجن بشر من من البشر طيب قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فهل الجن مخلوقون من الماء هل الجن مخلوقون من الماء فكيف تقول عليهم من البشر اه الجن خلق من نار زم من نار قال الله تعالى وخلق الجا من مارج من نار طيب إذن لفظة البشر تخرج الجن لكن هل الشرع الإسلامي لم, ي... لم يجئ لسعادة الجن أيضا دي هنا نتكلم فيها القول الصحيح اه نعم اولا الجن فيهم صالحون وفيهم كفار اليس كذلك الجن فيهم صالحون وفيهم كفار فيهم مسلمون وفيهم كفار والدليل على ذلك ها الان اه وان من الصالحون اه ومننا دون ذلك ها كنا ترى طرأ كنا ترى اققدد مننا دون ذلك يعني غير صالحين طرائق قدد معناها فرق مختلفين مسلمين وكافرين طيب طيب ولما خ... ايضا هناك دليل اخر وان منا مسلمون ومن القاصطون طب ايه الفرق بين قاصط ومقسط المشايخ الشيخ جابها شيخ ابو انس ها ما الفرق بين القاصط والمقسط وان من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا وام القاسطون وام القاسطون ها ايوه الله يكرمك يا يا عمي ابو العباس اه قاصط ظالم يبقى اسم الفاعل من قسط قاصط اه واما القاسطون فكانوا لجحنم حطبا واما القاسطون فكانوا لجحنم حطبا يبقى قسط بمعنى ظلم طيب اقصفه ايوه كما كتب الشيخ ابو انس ان الله يحب المقسطين مقسط معناها ايه جميل من اقصفه تمام يبقى قصط ولم تقسط بمعنى ايه عادل نعم مقسط عادل تمام طيب يبقى اذا الجن منهم صالحون ومنهم دون ذلك فالصالحون يدخلون الجنه الدليل على ذلك يا مشايخ دخول ال دخول صالح الجن الجنه جزاك الله خيرا يا ابا انس الدليل على دخول صالح الجن الجنه ها كما اصرح فؤاداي كتحرى ورشده في ادله اوضح يا عم الشيخ ابو انس ها جزاك الله خيرا عمي اسد اه دي في ايه بقى فيه النقافرات الطرف لم يطفهن انس قبلهم ولجا لسائل الجنه تمام لم يطنفن انس قبلهم ولا جن في الجنه طيب وكذلك ايضا قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنه ولمن خاف هذا هل يختص ذلك بالانس من الفاظ العموم من, من الفاظ العموم من من ومر علينا ايضا لفظ من الفاظ العموم حد فاكره ماشي ما وكل صحيح من الفاظ العموم الجمع المقوم بالالف واللام الاحكام صح كده جزاكم الله خيرا طيب اذا شرع نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم جاء لسعاده الانس والجن طيب حدينه جاء لسعاده البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر ولانتفاء الشر عنهم والضرر وعليكم السلام ورحمه وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولانتفاء الشر عنهم والضرر هذه قاعده قاعده اساسيه يا مشايخ ولانتفاء الشر عنهم والضرر ها ناخذ من هذا القول ايه فين يا عم الشيخ ابراهيم في هذا المشقه تجلب التيسيره نعم جزاك الله خيرا يا ابا عمر لا ضرر ولا ضرره طيب يعني من بديع القواعد الفقهيه مشايخ انها تؤخذ من الالفاظ النبويه تؤخذ ايضا من النصوص القرانيه ومن الالفاظ النبويه تمام ليس هذا فقط الانسان ياتي من القاعده بالحكم ولانتفاء الشر عنهم والضرر طيب قبل ان ننتقل ايضا لهذا المصالح قسموها لثلاثه المصالح قسموها لثلاثه زي ما شايف مصالح ضروريه ومصالح حاجيه ومصالح تحسينيه المصالح الضروريه المراد اولا بالضروره قال بعض الفقهاء الضروره ما ترتب عليه فوات الحياء او فوات او فوات عضو وهذا التعريف ليس بصحيح وانما يقال في تفسير الضروره على وجه الصحه ما لحق المكلف ضرر بعدم فعله او بعدم تركه ولا يقوم غيره مقامه بخلاف الحاجه فان الحاجه لا يلحق المكلف ضرر بترقي لكنه قد يقوم غيره مقامه طيب مثال للضروره ما شايف مثال للضروره ايضا هناك تعريف اخر للضروره وبعضهم ايضا لم يقسمها الى ثلاثه فقط بل قسمها الى خمسه مرات الى خمس مراتب ضروره وحاجه ومنفعه ودين وفضول فالضروره يعني بعض الناس هنا في مصر كل شويه تلاقيه ماسك في كلمه الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات طب ما الضروره التي تبيح المحظور وما شروط الضروره التي تبيح المحظور ها يا رجل يا رجل حلق اللحيه في مصر ضروره والضروره تقدر بالقدريه هذه ايضا قاعده بنقال لك ان حلق اللحيه في مصر ضروره هكذا انا اعرف كثير جدا ملتحي الان حتى في النظام اسياما النظام السابق ذلك في الضمه الضروره قال بعضهم في تعريفها بلوغ حدا ان لم يتناوله الم... ان لم يتناوله الممنوع هلك او قاربه هلك انت لو دلوقتي النهارده اصلا اول ما حتلتحق مصر هتهلك ستهلك في نصر اول ما هتلتحقي الله اكبر الله اكبر طيب طيب مثال للضرورات مشايخ مثال للضروره اذا كان الانسان مضطرا ولم يجد الا الميتة مثال للضرورات التي تبيح المحظورات التي اذا لم يفعل هلك ضروره اذا لم يفعل بلوغه حدا اذا لم يفعل هلك او قارب الهلاك انسان اذا لم بلوغه حدا اذا لم يفعل هلك لحظه هو جايبه كان الشيخ بلوغه حدن الا ما يتناوله الممنوع هلك او قاربه تمام ضروره طيب اذا كان الانسان مضطرا ولم يجد الا الميت فلو ترك اكله الميته لاحقه ضرر ولا يقوم غيره مقامه وكذلك ان التعريف هذا السابق وتعريف ما لحق المكلف ضرر بعدم فعله او بعدم تركه ولا يقوم غيره مقامه يعني التعريفان متقاربان فهنا لو ترك الميتة او ترك اكل الميته لحقه ضرر ولا يقوم غيره مقامه اذا لم يفعل هلك اذا لم يفعل هلك طيب وكذلك طيب الضروره لها شروط ما الضروره لها شروط لني حتى اقول هذه ضروره تبيح المحظور والمحظور هو ما حرمه الله عز وجل تمام فما شروط الضروره واحد ان تكون الضروره تندفع بفعل المحظور فالضروره اذا لم تدفع اذا لم تندفع بفعل محظور لا ترتكب لم يجوز فعل المحظور اقصد لم يجوز فعل المحظور تمام مثال ذلك انسان ظمآن جدا ووجد خمره فهل له ان يشرب هذا الخمر فهل له ان يشرب هذا الخمر لا تمام ليس له ان يشرب الخمره لماذا اه لان الخمره يزيد عطشه لان الخمره يزيد عطشه طيب فالمحذور هنا زاد الضروره ولم يدفعها المحذور هنا زاد الضروره ولم يدفعها الشرط الثاني الا يوجد طريق اخر تندفع به الضروره الا يوجد طريق اخر تندفع به الضروره مثال ذلك امراه مريضه ووجدنا طبيبين طبيب مسلم طبيب طبيبه مسلم وطبيب مسلم فالضروره تندفع بالطبيبه المسلمه خلاص ان وجد فريق اخر لم يجوز ارتكاب المحظور وهو الذهاب للطبيب المسلم او الطبيب الرجل تمام لان كشف عوره المراه يعني في حاله في حاله عدم وجود طبيبه كشف العوره محظور طيب وجدنا طبيبا يبقى لم يجوز كشف عورتها للرجل الطبيب طيب فكل امر نافع قد شرعه فكل امر نافع فكل امر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا وكل ما يضرنا قد منعه اذا كان كان رجلين يا عم العجيب مسلم وكافر تذهب للمسلم اذا لم توجد المسلمه تمام آه. لا تذهب للكافر تمام يا ام الشيخ حجيب طيب فالشريعه الغراء جاءت للحفاظ على على خمسه حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ النسب طيب فمن اعتدي على الدين بردته ار من بدل دينه فاقتلوه طيب الشريعه ايضا جاءت بحفظ الدين من عده وجوه ليس من هذا فقط شرعت الدعوه الى الدين ادعو الى سبيل ربك بحكمته والموعظه الحسنه طيب وشرعت الجهاد لكل لكل من يقف امام نشر الدين واوجبت قتل كل من غير دينه والشريعه جاءت ايضا بحفظ العقل فمن اعتدى على الحقل على العقل بمسكر او مفتر اوجبت عليه حد الحد واوجبت ايضا العقوبه على من جني على العقل ديه بالديه طيب وجاءت ايضا بحفظ النفس من عده وجوه حرمه القتل واوجبت القصاص او الديه في قتل النفس عمدا طيب وايضا جاءت بحفظ النفس فحرمت الزنا ولا تقربوا الزنا وحرمت القذف طيب القاعده الفقهيه يا مشايخ اولا تعريفها حكم اغلبيه حكم اغلبيه ينطبق على معظم جزئياته لتعرف احكامها منها حكمه اغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف احكامها منها قاعده الضرر زال او لا ضرر ولا ضرر فكل امر النافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه طيب كل هنا منصوب انا شفته عندي انا هنا نصبها الشيخ فكل على اساس ان مفعول مقدم لشرعه شرع كل امر نافع هذا التقدير يعني قد شرع كل امر نافع ده بنسميه الاشتغال في باب الاشتغال يقدم المفعول تمام زي والانعام خلقها والانعام خلقها وكل ما يضرنا قد منعه فكل امر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منعه هذا الضرر تعريفه خلاف النفع لغه واما في الاصطلاح فهو الحان كل مشقه بالغير طيب قاعده لا ضرر كيف تعرف الاغلبيه يا شيخ هل بالجمع بالجمع بالاقوال معنى كلمه حكم اغلبيه يعني ليس كليا يعني القاعده الاصوليه كليه ليس فيها استثناء اما الحكم الاغلب فيه استثناءات الحكم الاغلب فيه استثناءات يعني مثال ذلك اللي هي مثلا قاعده ما حرم اخذه حرم اعطائه ما حرم اخذه حرم اعطائه شيخ سولتين جلال الدين سولتي في الاشباه والنظائر جوز الرشوه للحاكم ليصل الى حقه هذا استثناء تمام ما حرم اخذه يعني معنى اغلبيه معناها ليست كليه يعني في القاعده استثناءات القاعده ما حرم اخذه حرم اعطائه يستسلم من هذه القاعده الرشوه للحاكم ليصل الى حقه طيب وكذلك اعطاء اعطاء شيء لمن يخاف هجوه طيب فبيقول الشيخ هنا هذه صور خرجت عن القاعده واخذت حكما مخالفا لحكم القاعده وفيها يحرم الاخ ولا يحرم الاعطاء يعني يحرم على الحاكم ان ياخذ هذا المال ولا يحرم الاعطاء حيث تعين الاعطاء طريقا للوصول الى الحق ولا طريق سواه تمام فكان خروج هذه الصور لهدف نبيل وغرض مشروع لا لهو او منفعه دنيويه ماذا قال الدسري والبصري عن الشيخ ابو عمر اباح هذه الرشوه ادي عام الشيخ جلال الدين السيوطي اباح الرشوه للحاكم ليصل الى حقه تمام طيب فكل أمر النافع قد شرعه سبق هذا في المصالح يعني كل نافع وطيب أباحته الشريعة وكل خبيث وضار منعته الشريعة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف وكل ضار قد منعه هذا شطر جيد يدل على القاعده لا ضرر ولا ضرار طيب ومع تساوي ضرر وطبعا هذه القاعده ماخوذه من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ومع تساوي الضرر ومنفعه يكون ممنوعا لدرء نفسه طيب درء المفاسد يؤخذ من هذا البيت درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا ايضا هذه القاعده مندرجه تحت قاعده لا ضرر ولا ضرر القواعد الفقهيه كل المشايخ انها قواعد اغلبيه وليست كليه قواعد الرسوليه كليه القواعد الرسوليه كليه لما تقول مثلا كل امر للوجوب وكل ما لم يكن هناك صرف اي امر في الكتاب وفي السنه خلاص للوجوب ليس هناك استثناء ليس هناك استثناء تفضل يا ابو ادم تفضل يا ابو ادم تفضل يا ابو ادم تفضل طيب باذن الله في الخاص ان شاء الله طيب في الخاص ان شاء الله انا هضيفك ويبقى في الخاص ان شاء الله ضفتك انا عندي ضفتك عندي ضفتك عندي طيب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح طيب دليل هذه القاعده ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوان بغير علم سب الكفار فيه مصلحه وهي الاهانه لهم لانهم كفروا برب العالمين لكن اذا ترتب على هذه المصلحه مفسده وهي سب الله عز وجل نهي عن سب الكفر طيب برضه عندنا مثلا قابل تجيب مثلا مفاسد وتجيب لي شويه مثلا 5 دقائق دين اكفل القناه القواعد الاصوليه يا عم السيف طيب يا ابو ادم بس لحظه حاضر يا ابو ادم خمس دقائق ثاني القواعد الاصوليه قلنا قواعد كليه القواعد الاوليه كليه عندما تقول كل امر للوجوب جميع الاوامر الموجوده في الكتاب للوجوب ما لم يكن هناك صارف يعني اقيموا الصلاه والفقهيه قلنا اغلبيه حكم اغلبيه يعني فيها استثناءات فيها استثناءات اقيموا الصلاه مقابل الاصوليه اقيموا الصلاه اتوا الزكاه تمام واتموا الحجه والعمره لله كلها اوامر يبقى الامر للوجوب في القاعده الاصوليه كليه تمام طيب اي وانا سأكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك اي يوجد فروق اخرى بين القاعده الاصوليه والقاعده الفقهيه ان شاء الله سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله باذن الله غدا باذن الله اكمل وسابين الفروق بين القاعده الاصوليه والقاعده الفقهيه ان شاء الله غدا بارك الله فيكم واحسن الله اليكم السلام عليكم मसाला